وَقُلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كُم بُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَدْبِرُوا முறக்கும்ன் அமுருக்கும் அலக்கும்ல குன் அமுறுக்கும் இரைய வள 129. وَمَنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَدُرُ إِنْ أَدْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلاا فاغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ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 قالوا اذتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الاول ويكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين